السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله أجمعين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد يعلم الله سبحانه وتعالى وحده بما أكن لكم وما أكن من فرح بأن يسر الله سبحانه وتعالى هذا اللقاء واختصنا جميعا أن نكون في بيت الملك ملك الملوك سبحانه وتعالى كم الآن من محروم عن هذا الفضل العظيم كم كم في الشوارع الآن من لم يشرفه الله سبحانه وتعالى حتى بالصلاة ما صلى والعياذ بالله أسأل الله أن يهدي جميع ضال المسلمين وكم من الناس من صلى وخرج قد يكون معذور عنده عنده أشغال لكن الله سبحانه وتعالى تكرم وتفضل علينا جميعا أنها أبقانا بفضل منه سبحانه وتعالى فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكراً يزيدنا به من فضله سبحانه دائما وأبداً لن نكون بمنأى عن هذا الكتاب العظيم وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الكتاب العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا أسأل الله جل في علاه أن يعلمنا منه ما جهلنا وأن يذكرنا منه ما نسينا وأن يرزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيه عنا أنا الليل وأطراف النهار لا يقدر على هذا ولا التوفيق له إلى الله فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لهذا وأنتم أحبة لكم خصوصية مع محبكم والله إني أجي في الطيارة وأدعو لكل من سيحضروا أنا ما أعرفهم ما يعلمون الله وأسأل الله عزيزي أن يحفظكم في أنفسكم وفي أهليكم وفي أولادكم وأن يبلغكم أعظم من وكل من يسمع هذا الكلام يقول ربي جل في علاه وأجل الكلام وأعظم الكلام وأثقل الكلام وأقوى الكلام هو كلام ربي سبحانه جل في علاه يقول وإنه لذكر لك ولقومك أيو والله معنى هذا الكلام تكلمنا عنه كثيرا لكن معنى هذا الكلام الله سبحانه جل في علاه مالك الملك خالق السماوات والأراضين الذي يملك مستقبلك وحاضرك وماضيك يقول للنبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الكتاب العظيم شرف لك تخيل ملك ملوك الأرض يعطي أحد الوزراء ولا يعطي أحد لله المثل أعلى كتاب ولا خطاب يقول هذا الخطاب خله معك وأفعل بما فيه والله إنه شرف لك في مملكتي مع أن ما يملك المملك ها هو فقير ولا الملوك أغنية ولا فقراء هو فقير لملك في السماء سبحانه فكيف إذا قال لك الملك جل جلاله ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام يقول وإنه لذكر لك ولقومك دخلنا في الشرف ولثاني الأصل يقول وإنه لذكر شرف لك يا رسول الله لكن دخل هالمساكين سبحانه الضعوف الفقراء دخلهم مع محمد عليه الصلاة والسلام قال وإنه نقول ذكر لك ولقومك وسوف تسألون بسألك إيش سويت في هذا الشرف اللي جعلته لك حتى تصل فيه أعلى منازل الدنيا والآخرة قل هو نبأ عظيم لو ما نزل في مدح القرآن والثناء على القرآن آية ولا صورة ولا نزل غير هذه هذه الكلمة فقط نبأ عظيم لكفى بها شرف إي وربي يا جماعة نعرف من اللي يقول من اللي يقول إن هذا عظيم تعرف من هو هذا الكلام الحين بيقع في قلوبنا جميعا ترى بدرجات مختلفة في ناس يعرف هو والله في ناس يقول إيه والله الله اللي قال عظيم طيب والله بس كده الله اللي يملك كل ما فيك ما تحرك فيك نفس ولا جرى قطر الدم إلا بفضل الله الذي قال قل هو نبأ عظيم ما أعطاك ما أنت فيه ولا ما أخذت في حياتك ولا ما في مستقبلك ولا تحت الأرض ولا يوم العرض إلا الله ومع ذلك هو الذي يقول قل هو نبأ عظيم وكل من تخلق بهذا الكتاب وعمل به يكون هو عظيم وخلقه عظيم النبي عليه الصلاة والسلام مش كان خلقه القرآن عشان كذا قال الله عز وجل كان على خلق عظيم عظيم لأن وش خلقه خلقه الكتاب العظيم فصار خلقه عظيم وهو عظيم عليه الصلاة والسلام ولما تكرم الله على محمد عليه الصلاة والسلام روحي له الفدى قال الله عز وجل في آيتين فيما أعلم والله والله وأنا أعلم أني لست بأعلمكم ولكن الهده تكلم في حضرة سليمان الله تكلم في آيتين لما ذكر منة الله على النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن ذكر أمرين قال الله عز وجل في صورة الإسراء ولئن شئنا شوف المنّة كيف ولإن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا بعدها إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا الكلام عن إيش عن القرآن يقول لو أردت أخلي حياتك يا رسول الله بدون قرآن فما تعرف إن شفت موقف تشتهي تناظروا لني ما أرضى وقل كل المؤمنين يغضون أبصارهم علمتك ها تشتهي كلمة بتقولها غيبة ما تلقى لك القرآن يعلمك ولا يغتب بعضكم بعض ينجيك من مواطن السوق تصير حياتك ما فيها قرآن مع تعرف من تعادي من توالي من تدعو تروح تنطرح عند القبور ها لو أن وحاشا عليه الصلاة والسلام الكلام لنا الآن لو ما عندنا قرآن كان نشوف اللي يدعون عند القبور نروح ندعو معهم لكن جاء القرآن ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن لمن الظالمين فخلاص نبعد شفت كيف القرآن إن هذا القرآن يهدي غير حياتك بشوف حرام قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم فتبعد بصرك تبغو تنجو أنت ب أنا مؤمن ها فشوف كيف القرآن لو أن حياتك من دون قرآن إيش بتسوي تخيل حياتك ترى في ناس الآن عنده قرآن وحياته بدون بدون قرآن لأن الله عز وجل يقول قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون معرضون حياة عنده قرآن بس ما ومن أضل ومن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما يدل كنا كأنه يسمع آيات الله تطلع عليه كألم كأنه أصلا كان واحد ما عنده قرآن إيش الآية الثانية لذكر الله سبحانه وتعالى فيها فضل على النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فيها إن منة الله في إنزال الكتاب على النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال وعلّمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما كل عشان الآيات عشان القرآن عشان كذا أعظم نعمة تمشي فيها بحياتك هي هذا القرآن وسنة محمد عليه الصلاة والسلام اللي هي فرع عن القرآن ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وتيت القرآنه ومثله معه وما ينطق عن الهواء إن هو إلا وحي يوحى فهذا القرآن طبعا يحل لك قضيتين بإذن الله سنتكلم عنها في في سياق الكلام يحل لك قضيتين هي أعظم قضيتين جعلت العادة النفسية تري في قضيتين تكفر الله عز وجل فيها لمن اتبع ما هو لمن سمع وذا لمن حفظ حفظ وذا لمن قرأ وذا لمن تلا ولا لمن تعلم لمن اتبع الله ضمن لك فيها أن يحل لك قضيتين هذه القضيتين هي مشكلة عند أكثرنا أصلا ما تدمرت حياة أكثرنا إلا عقب ما فقد هذه القضيتين أسأل الله أن يمتعني وإياكم بها إيش القضيتين اللي مسببة للناس مشاكل وش وش يجمع أكثر العيادة النفسية الآن لو أجيب لك كل اللي فيها اللي عندهم أمراض نفسية فقد شيء من ه شيء شيء من هذين القضيتين هاتين قضيتين وأي واحد ضايق صدر فقد فقد واحدة من الثنتين وإيش أعظم قضيتين الله تكفل لك فيها إنك إذا اتبعت القرآن بحل لك مشكلتين من ذكرها أحبتي أجرب شوي تفضل إيش؟ طيب القلق والاكتئاب في ناس ما عنده قلق والاكتئاب لكن عنده مشكلة الرزق آه طيب يقول الشيخ السعادة والرزق طيب إذا ما تلاحظ أجرب لكم سمي الله أكبر هو أكبر هو هي القضية تدور على الإيمان يا سلام بس هي اثنتين ذكرت للقرآن لا أبغى أقرب لكم ال أبغى لكم سياق الآية سياق الآية بدأ بذكر من يتبعون هذا الكتاب قال الله عز وجل فمن تبعه دا يفلا نسف عن قضيتين هي تضمن لك السعادة والرزق تضمن لك كل شيء كل شيء كل شيء تحت هالقضيتين فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللحظة اللي أنا عايشين فيها الحين الساعة الآن لحظة هذه قسمتني أنا في حياتي النصفين نصف ماضي ونصف مستقبل أي شيء في المستقبل اسمه لا خوف عليه ضمن لك الله أنه أي شيء من الثانية اللي بعد الآن من الثانية اللي بعد الكلمة هذه اللي قلتها الآن ألين بتموت ولا تدخل قبرك ولا تحشر خمسين ألف سنة ولا الصراط ولا في القنطرة ولا أسأل الله نجعل ليكم في جنات النعيم جميعا ألين ما للنهاية من الآن والمستقبل ضمن لك إذا كنت تتبع القرآن والله لا تخاف من شيء طيب الثانية راحت الحين وش صارت صارت الماضي قال ولا أخليك تحزن على الماضي كيف كيف هذه يسألها بشر لكن لا تقولها لله عز وجل طيب يا جماعة كيف هذه هي عندنا هذه عند رب العالمين الذي قال وقوله الحق سبحانه قل من يرزقكم من السماء والارض كل قلوب المؤمنين تقول الله من قلبه من داخل بدون ما يتكلم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار وإن تسمع الكلام هذا فكر في سمعك وبصرك من يملكه من اللي يقدر يأخذه الحين يخليك تعيش دون بصر من اللي يقدر يأخذه الحين يخليك معه تسمع من اليوم لين لين تموت الله طيب من اللي يعطاك إياه الله من اللي قادر يحفظ لك الله عشان كذا النبي عليه الصلاة والسلام كل ليلة يدعو ويعلم أصحابك كيف يدعون متعنا اللهم ليه بحقتك هي هي لك ترى أكثر بلات جماعة ما ي... ما أحس فيها واللي يفقد النعمة يعرف سق في سيارتك بس لا تسويها إذا سقت سيارتك تبغى تعرف بعض نعم الله عليك غمض عينك لا لا تسويها بس أنا أقول شفت تخيل نعمة الله عز وجل فأنه بيعسل ودعنا اللهم بأسنا عارفنا ما يبله في واحد يملكها سبحانه واحد فقط هو الله أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر أي أمر أي أمر عندك ما يدبره إلا الله ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون اشتخل التقوى اشتخل التقوى في تدبير الأمور ترى رسائل يا جماعة رسائل في نهاية الآيات يقول ما أبغاك تقول الله الله أعطاني الله يقدر الله يقول أبغاك أن تتق الله وأنا دبرك بدون ما تقول شيء قل أفلا تتقون والله يا جماعة الناس إذا يقرأ الآية هذه وهو قلب حاضر يبدأ يراجع نفسه يقول يعني إذا ما دبرت أموري في مشكلة حصل عندي نقص في مشكلة فذلك الله فذلك الله ربكم الحق شوف السؤال شوف السؤال نشوف الاستفهام فماذا بعد الحق الا الضلال ماذا بعد الحق وهذا الحق طيب يا جماعه هذا الإيمان اللي قاعد نتكلم عنه الآن في هالمقدمة وفي هالآيات نلمسه من أطرافه خذها تكفونا نعيشه شوي داخل تسمع أسئلة الناس اليوم اللي حولي وحولك تلقى عجب تلقى واحد يقول إذا نصحته ولا قلت له شيء قال لك الله ما هداني ولا الله ما هداني نسمعها يا جماعة ولا لا من اللي يسمعها تكفوني جماعة يرفع ايده اللي يسمع أحد قالها يرفع ايده واحد ثمين ثلاثة اجماعة رفعوا يديكم <تصفيق> عشان دعوك إذا كانوا شوي ما نكمل ما سمعت الواحد شخ قالك الله ما هداني ما سمعت أحد قلت له نصيحة وقال الله ما هداني أو قالك ادعلي كثير صح طيب يا جماعة هذا واحد اثنين كم واحد سمعته يقول لك قضية مسير ولا مخير اللي سمعها ناس سمعتها كثير بالذات في المستشفي مسير ولا مخير <تصفيق> كم واحد جماعة سمع ناس تقول يا أخي الله قادر يهدينا الناس جميعا ليش ما يهدينا خلاص تنتهي القضية صح جماعة هذه الإجابات هذه الأسئلة كيف نجاوب عليها في قضية جماعة قضية مهمة جدا يعني قضية الإيمان بالقضاء والقدر الناس طبعاً أتكلم عن بداية القدرية والجبرية ولا بتكلم عن أقسام الناس ومن الجهن مصفوان ومن هو غيلان دمشقي ومن هو الجهن الجهني لا أنا جماعة نتكلم عن كيف نح كيف ننصلح إن أنفسنا في قضية القضاء والقدر هل يا جماعة الناس القسم الثلاث أقسام واحد قال يا أخي إن ما لنا دخل في شيء حتى الذنب يذنب يقول قضاء وقدر صح ولا لا وفي نوعين يا جماعة طبعا خلنا كم من الثاني يقول يا أخي ما في قضاء وقدر أنت تضبط أمورك تنضبط أمورك أنت يا أخي داوم يجيك فلوس ما داوم ما يجيك فلوس أنت حافظ على نفسك وصير صحتك زينة ما في شيء اسمه قضاء وقدر وفي ناس النوع الثالث هو الصحيح اللي مشى بقضية القرآن القرآن وجه الكتاب بالسنة صار يعرف وش اللي قضاء وقدر وش اللي أنا مخير فيه وش اللي أنا مسير فيه وش القضية كلها فيه نوعين جماعة من قضايا الاعتراض على قضاء القدر قضية المشركية واعتراض الإبليسية المشركين اش قالوا قالوا لو شاء الله ما أشرقنا ولا آباؤنا في الآية الثانية لو شاء الله لا يقول يقولون اصلا يا اخي لا تقعد يقولوا له الانبياء لا تقعد تمتحنونا وتقعدين تقلونا اصلا الله سبحانه ما يبغى يهدينا حتى آباؤنا يعني ظنكم لو الله يبغى يهدينا وآباؤنا كان منصير مشركين القضية الثانية قضية الطريق الإبليسية اللي قالها إبليس قال فبما أغويتني ما قال من اللي من اللي حين غواه من هو اللي غوا هو الله غواه ولا هو اللي غوا هاي جماعة طبعا في ناس كثير كذا الآن يتبع الطريق الإبليسية يقول يقول يا أخي الله الله يبغاني أسولك صح حتى إبليس ما قال ربي بما غويت لا قُعدنَ لهم صراطك المستقيم لا نسبها لمن نسبها لله وبعض المسلمين اليوم يقولها بس بطريقة غير مباشرة يعني يقول الله اللي ما يوى يعني الله يبغى يظلني أصلاً والإجابات في القرآن أعظم من أن تحصى بس إننا نبغى نفهمها الحين ويصير كل اللي يرفعوا يديهم من شوي وسأله يصير يعرف رد من خلال هذا الكتاب العظيم لأن الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب جاء فيه تبيان لكل شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء أبداً أي شيء تبقى قال الله عز وجل ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا فإننا نتكلم يا جماعة عن تطبيقاتنا العملية اليوم اليومية للناس اللي نشوفهم وإننا كيف نحس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 إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ثم رسم لك الخط قال لك الآن أنا ابتحت لك الباب أنك أسرفت الإسراف هو تجاوز الحد يعني واحد عنده ذنوب الدخلة النار كافي ومع ذلك زاد هذا هذا هذا المقصود الآية دي يعني واحد عنده ذنوب الدخلة في قعر جهنم توصله أسفل دركات النار والعيادو بالله ومع ذلك يوزن ميزان الصيأت عنده أكثر من حق قعر النار أسرف الإسراف هو مجاوزة الحد يعني واحد يبغى يعبى بنزين فل عنده بستين يعبيه كامل بستين قال عبى بثمانين ما يحتاج اللي والله طالع يعني واحد يسوي ذنوب ما يحتاجها زي اليوم جماعة في ناس الحين يطالح حرام العيادة بالله ثم ما يكفيه يروح يرسل الغيرة هذه ما فيها شهوه طيب ليش تسويها يعني انت مشتهي وبتحاسب على هذه إذا لم تتب بس الله يتب علينا جميعا طيب ليش ترسل للناس واحد يبغى يسمع أغاني ويقوم يطول عليها عشان يسمع هذه مين شهوه يعني انت بتستفيد تسمع فلان ما تعرفه أصلا ولا حتى أحد قال لك شكرا في ناس جماعة يرسل المجموعة اللي عنده في البريد وهم ما يعر ناس ما تعرفه يقولش تقولي مسح يعني جيه بريد من فلان وفلان وفلان, وفلان ما يعرفهم من مسح ووو يضل يرسلهم يعني شفت الاستراحة إيش معنا واحد يسوي ذنوب ما يحتاجها يا جماعة يعني يروح اللي عادوا بالله يزنيهم يروح يكلم خوياه خويه ويعرف خوية خويته على خوية طيب راح زالا أنت مشتهي نايم بس والله إني ح الله عنه راح ذاك عرف بنت خالته على ولد عمها على سوى البلاوي أقسم بالله يجي يوم القيامة يلقى أقوام ما يعرفهم كلهم يقولون هذا يا رب والله بتحاسبنا بس هذا معنى ما يعرف ما يعرفهم ذولي لا هذا أرسلت له وهو في كندا كان في الجروب حقه في مجموعة ما تعرفه لكن بيجيكوا بيجيب معه كل اللي أضل لهم بيقولون والله يا ربي ما جتنا الصورة لا من فلان المقطع جانا من فلان وما في يوم وتبل السرائر يا ذو بالله فهذا الذي أسرف رسم الله له طريق قال الآن أنا أفتح لك الباب مع أني عندك ذنوب إدخلك النار وزيادة أفتح لك الباب أني أغفرها لك جميعا أسأل الله أن يغفر لي ولكم جميعا كل ذنوبنا طيب الحين أنا افتح لي الباب شوف القرآن شوف جمال القرآن كيف فتح لي الباب الآن شوف كيف لا خوف عليهم ولا يحزنون الآن بتتبعوا القرآن نطبق تطبيق عملي على الآية بس على المقطع هذا فقط كيف؟ ما معنى لا خوف عليهم ولا يحزنون الآن أنا إنسان خايف من مستقبل اللي هو إيش؟ النار والعياذ بالله لأنني أصرفت صح؟ صح هذا يا جمال ففتح الله لي الباب المستقبل قال لا تقنطوا من رحمة الله إذن ما بعد خاف من المستقبل الذنوب ومصائبها في الدنيا وتكدير الأحوال علي وكذا كلها يغفرها الله عز وجل قال لا تقنط من رحمتي أبرحمك فيها أسأل الله يرحمني وإياكم طيب حزين على الذنوب الماضية قال إن الله يغفر الذنوب بس بليس ما بيجي يقول لك خلاص قال لك يا حبيبي ترى الله ما يقصد الذنوب كلها يقصد بعضها لما ترى كنت مسوي البناوية صح قال الله جميعا عشان يقطع الخط على بليس قال جميعا لا قل له جميعا إنه هو الغفور الرحيم، طيب وش أسوي الآن الحين عندي مستقبل بإذن الله ضمنه لرب العالمين ما قلنطني من رحمته وماضي ضمن النبي أنسح لي الذنوب الماضية طيب والآن الحين يجيك الأمر الآن تسوي؟ شوف كيف الآيات وأنيبه الحين وقف خلاص لعد ترسل شيء حرام لعد شوف شيء حرام لعد تذهب وأعظم أمور لأمور العقائدية الأولى سجود لغير الله دعاء لغير الله تعلق بغير الله آآ. بعدين تجي الذنوب باقي طيب وأنيبوا خلاص وقف إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون مش بعدها طيب خلاص وقفت ما عاد أسوي شيء مش بعدها شفت, شفت الطريق واشلون شفت الخط كان واحد واقف ما يدي يشتوي قال لا سامحتك أبا سامحك عني راح وباء أرحمك في الجاي بس الآن بعطيك طريقة عملية جدول عن برنامج عملي الآن وقف خلاص شايف جوالك امسحه تأخير عن لعد تأخر عن صلاة لعده أخر خلاص غير ركض ساعتك ضبط أمورك واتبعوا شو سوي طيب بكرة وقفت الحين وقفت شو سوي بكرة واتبعوا أحسن ما انزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون ثم علمك اللي ما وفقته لهذا ترى بيجي يوم القيامة بيندم على أن ما سوى زيك أن تقول نفس يا حسرتها على ما فرطت في جنب الله أنت غفرت لك اللي راح كله وإذا شاف أن اللي عنده ما غفر له بيندم على على الماضي فصار عنده خوف وحزن ولا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 أو تقول لو أن الله هداني لكنت أيش من المتقين مش بعدها والعياذ بالله أو تقول شوف اللي قبلها الآية عن حسرة الماضي صح يا حسرة على الماضي الآن في شيء على المستقبل أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون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 يقول ان المحسن انت والعذاب الله مذكور في الآية هذه لما رأى العذاب قال لكنت من المحسنين يعني المحسن في الدنيا كانه شايف القضايا الحين قدام النار قبل لا يعصي كانه شوف نار ترى انت الحين نار ما يسوي لكنت من المحسنين وين الرد يا أنا والله الذي لا إله إلا هو رأيت أناس تسأل هذا السؤال ويقعد يتخبط ما يعرف يقول رأيت ناس تناقشون ويقول له واحد الله ما هداني يا أخي وتلقى هذا يقعد يحاول يقنعه بكلام ماله يعني تعب ساعة ساعتين ما وصل له القضية القرآن طيب قال لك في آية وحدة إيش قال الله في الآية اللي بعدها إيش قال الله في الآية اللي بعدها قال بلا بلا أنت ما هديتك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 على وجوههم علمتك أنا كيف تحشر مع المتقين إلى الرحمن وفدا علمتك بلى قد جاءتك آياتي يعني القرآن هذا مو بهدى يعني اللي يقول لك الله ما هداني تقول له هاجل الله حط لك هذا الكتاب هذا الكتاب لمن من هو له إذا أنت ما هداك هذا الكتاب لمن واضح يا جماعة عشان كذا أقرأوا صورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين في القراءة الثانية ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى هذا هدى للمتقين اذا صار ولا هدى ولا انهدى الرسول الوش وش وظيفه الرسول يوم جاك كلامه الحين عند البخاري ومسلم وشو هذا ولا هدى ولا انهدى يا جماعة وانك لا تند الى صراط مستقيم ان هذا القران قل لكل واحد يقول الله ما هداني قل له إن هذا القرآن يهدي قل له إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صل حياتك حياتك مع بدون قرآن والله حياة ضاعة يقومها حتى إذا وجد جدارا يريد أن ينقضى بطيح فأقامه وهذا الدين يقوم حياتي وحياتك طيب أجل الشيء كيف يعني نحل المعضلة هذه قال الله عز وجل وأما ثمود شو التفصيل هو مو قال لك هو تفصيل لكل شيء يعطيك القاعدة ومفصل سبحانه جل جلاله وأما ثمود فهديناهم طيب ثمود الآية اللي قبلها صاعقة العذاب مش لن يا ربي تهديهم وتعذبهم سبحانك ما عذب الله ثمود عذبهم ولا لا فكيف يقول الله عز وجل بعدها على طول هديناهم بعد ما قال أخذتهم قال وأما ثمود فهديناهم كيف لا الآية الحين في اللي راحوا يا سلام بيل لهم الحظ جاءهم الرسول عشان كده إيش قال في أتكملت الآية شفت سبحان الله يقول وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمل للهدا أنا له الطريق جاه أن أرسلت له رسول يعذب عشان يقنعه أرسلت له رسول يعاني ويلاقي ما يلاقي من العذاب والأذى والضرب والاستهزاء عشان يقول له وشلون يوصل للجنة لكن هو ما بغى فاستحبوا العماء على الهدى فأخذتهم صاعقة الأذى بالهون بايش؟ بايش؟ ليش عذاب الهون؟ هاي جماعة تبون بما كانوا يكسبون إذن هو ما يبغى هو استحب العمى على الهدى وش الآية اللي بعدها؟ إيش اللي بعدها؟ الله أكبر طب وش سووا الذين آمنوا عشان ينجيهم وكانوا يتقون يقول واحد أعطناه الهدا وآمن واتقى الأشياء اللي قلنا لها لا تسويها وانتبه منها واضح يا جماعة واضح تفصيل القرآن كيف يقول في ناس أعطيناهم الهدى استحبوا العمى على الهدى قلنا لها له صلقا ما صلي ما, ما ما هداني ربي ايش يا جماعة تفصيل اعظم هالتفصيل فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون فلا تقعد تضيع نفسك الهداية كم هداية؟ كم نوع ثلاثة ولا اثنين اثنين واللي يقول ثلاثة الهداية ثلاثة نوع النوع الأول هداية كل المخلوقات شفتوا يا جماعة بعض الأفلام الحق الوثائقية حق الحيوانات كيف يطلع بعض الحيوانات بعد الولادة أعمى لمدة أربع أسابيع ويروح يلتقم ثدي أمة من هدى <تصفيق> الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى حط للرضيع عضلات كيف يرضع الديد واعطاه الديد وعلمه وين يرضع منه هدى هداية أعطى كل شيء خلقه ثم هدى خلى سبحانه جل جلاله الخفاش أعمى وما يطير إلا في الليل ويوقع على شجرب المقلوب أتحداك تسويها وانت في النهار وانت تشوف لا إله إلا الله هو الذي يعطى الخفاش خلقه ثم هدى ويأتيك ناس مجانين في الأسماء والصفات ويقول لك في البصر يشبه الله بخلقه إذا الخلق مختلفين ببصرهم كيف يا جماعة اكتشفوا الإشاعات الصوتية كيف الحين ما يحتاج يفتح قلبك ويعرف هل عندك صمام مفتوق أو لا هل عندك ارتجاع في الصمام أو لا وين أخذهم من؟ هذا موضوع الحلقة إن شاء الله إن شاء الله الجاي لأن في أشياء عجيبة تخلي الإنسان يقول سبحانك يا رب ما عبدناك حقا يباك يعني كل كائن حي، كل حشرة هي خلقت لحكم عظيم، بس أنت ما أدري عنها. بل كذبوا بما لم يحيطوا. بعض الناس ترى من قلة إيمان يشوف يقول يا أخي والله ما أدري ليش الله خلق ذباب يا أخي، صح؟ الذباب ده ممتلنة في كل مكان. وبإذن الله طبعا تكلمنا في اللقاء الماضي عن بعض الأشياء عن الذباب، لكن إن شاء الله إن شاء الله إن الله أحيانا وأراد. نتكلم عن قضية تخليك تقول سبحانك ربي ما أعظمك وأنا, بغ... وانا فتحت الموضوع والله يا جماعة أنك تقول يحار عقلك ومجرد التفكير فسبحانه أعطى الهداية الأولى عشان ما نطلع موضوع طويل الهداية الأولى هداية المخلوقات كيف تعيش فأعطى كل شيء خلقه ثم هدا هداية الثانية اسمها هداية دلالة وإرشاد يعني علمك الطريق أعطاك لسانك ها؟ وقال لك ولا يغتب بعضكم بعضا أعطاك الإسلام ثم قال لك حافظوا على الصلاة والصلاة والصلاة, والصلاة في الوسطى وقوموا من الله قانتين أعطاك عين قال لك لا تسوي في العين لا أعطاك. أعطاك كل شيء وفصل لك كل شيء هذه اسمها هداية دلالة وإرشاد هي اللي مقصودة في قول الله عز وجل وأما ثمود فهديناهم هي اللي مقصودة في قول الله عز وجل بلى قد جاءت كآياتي أنا معلمك كيف توصل إلى ومعلمك كيف تنجو من النار معلمك طيب الهداية الثالث هداية الدلالة وإرشاد لمن من اللي يقدر يسويها أول واحد هو الله عز وجل صح اللي بعده رسل الأنبياء أدلتها كأكثر من تحصل وإن كلا تهدي إلى صراط المستقيم وإن كلا طيب هداية الثانية الهداية الثانية لهداية ورشاد هداية القرآن إن هذا القرآن يهدي صح وكل الدعات وكل ناصح يهدي طيب في هداية ثالثة اللي هي هدایة التوفيق والإعانة هذه ما يملكها إلا الله عشان كذا قال الله في هداية الدلالة والإرشاد وإنك لتهدي تهدي إن هذا الكتاب لا إن, إن هذا القرآن يهدي لكن لما جاء عند هداية التوفيق والإعانة قال ليس عليك هداهم هذه هداية تغيير القلب ما حد يغيره إلا الله حتى النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء طيب خلنا نطبقها على واقعنا الآن واحد سألك قال لك بالله كيف تفتح هذه الموية يبغاك تهديه دلالة إرشاد فقلت له أنت أمسك حطي ذكي هنا وفر هذه لين تفتح طيب فأعطت هي عشان يفكها ايش سوى كان يسوي كده قال يا اخي ما تساعدني انت كيف يفكها يا اخي بتساعد ولا بتخليه ولله المثل الأعلى تقول له هذا طريق ويروح حفر منه ولا شيء تقول له يا اخي انت ما تبي انت تقول له كده انت ما تبي صح تقول أنا قلت لك خذ يلا اثنين من هنا يجيب لمن فكي بغير يفتحها من هنا هذا الحين هل تعينه أنت؟ ما تعينه لأنه هو أصلا ما قبل منك ما يبغاه حتى لو أقول لك حرام عليك يا أخي ساعده تقول يا أخي هذا ما يبغاه صح؟ الله يقول بلا قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين إنك بتقول أنت يا أمن إن هذا يعاند أو إنه ما يبغى فالله عز وجل لما جاءت هداية لما تعمل به إيش الدليل إيش الدليل من القرآن إن الإنسان اللي يعمل بهداية الدعوة وإرشاد يهديها الله دعاء التوفيق وال جميل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم يعني أنت عندك مشيئة وهو سبحانه عنده مشيئة أكبر أكمل كامل وش الآية الثانية؟ فبشر عباد الذين يستمعون القول لما سمع ما راح مكان ثاني راح نفس المكان فيتبعون أحسنه وش تكملت الآية؟ أولئك الذين هداهم الله لأن سمع الإرشاد والدلاله وطبق فالله سبحانه وتعالى إيش هدا إيش الثالثة ها الله أكبر ولو أنهم فعلوا ما يعذون به طيب يعذون به القرآن والسنة شو الدليل شو الدليل إسماع أن هذا القرآن موعظة قد جاءتكم موعدة من ربكم، فالله يقول ولو أنهم فعلوا ما يعارضون به لكان لكان خيرا لهم وأشد تثبيتة وإذا لآتيناهم من لدننا أجرا عظيما ولهديناهم كذا ايش سلطان مستقيم اللي هي التوفيق والإعانة فهمنا يا جماعة إيش القضية إيش لا يا جائزة فيها جائزة إن شاء الله. لا هذه فيها هذه فيها الخيار أن عندك خيار إن هديناه سبيلا إما شاكرنا أو إما كفورا تبي تتبع هداه الدلالة ولا تبي تحفر تحت هاي جماعة هديناه نزدي نفس القضية هاي جماعة الله أكبر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنُحيَنَهُ حياة طيبة وأطيب حياة هي حياة المتدين الخمسة ها يا جماعة والذين اهتدوا أي هدايا أي هدايا أي هدايا ها لا لا الإرشاد أستنتو سأقول توفيق الإرشاد لا هي الدلالة ولا جادة حسنت بارك الله فيك والذين اهتدوا يوم قلنا لها افتحهم هنا افتحهم هنا لو عجز تساعدة صح ودى لو عجز قوية عليه تساعدة لأنه يبغى ولا فالله يقول والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم الله يجعني لكم منهم السادسة هاي جماعة القران مليء يا جماعه نختم الموضوع حق الهداية. إن شاء الله ها سا. الله اكبر الله أكبر. الله أكبر. والذين جاهدوا فينا جاهدوا فينا والله مو بسهل عليه أن يترك نظر الحرام ولا سهل عليه أن يقوم وصلي الفجر ولا سهل عليه لكن الله قال سو، الله قال تدخل جنة لازم كذا، لازم لازم لازم تشويها الأشياء عشان أوفق والذين جاهدوا فينا ترك معصية مو بسهل والذين جاهدوا فينا شيطان ما بيتركه والذين جاهدوا فينا لنهدئنهم سبلنا. لام حرف موطئ القسم يعني الله ما يحتاج يقسم النبي هديك يقول والله لغيره وعزتي لغيره لا أغيرك. والذين جاهدوا فينا. لنهدينهم سبولنا وإن الله لمع المحسنين طيب كيف؟ المجاهدة هذه في فلون؟ ودائما نسأل أنفسنا يقول طيب وشو إيش معنى المجاهدة؟ الجماعة دائما نسأل حتى بعض المقدمين برامج يقول طيب عطني برنامج عملي للمشاهدين يبقون برنامج عملي والقرآن ذا جماعة وشو الله عز وجل أعطاك برنامج عملي إذا كنت مسرف وش تسوي وإذا كنت طال وش تسوي وإذا كان عندك ذنوب وش تسوي مسرف خلصناها خلنا نشوف إذا كان عندي ذنب مأرقني وش سوي قال الله عز جل وإني غفار لمن تاب قول شيء تو مش بعدها وآمن علم من قلبه أنه سيحاسب على هذه وسيجازى إن فعل خير كذا وإن فعل شر كذا لمن تاب وآمن ماذا بعد؟ كل هذه الثلاثة وشي شيء؟ أي هداية؟ دلالة وإرشاد شخال ويسمع ويطبق ويسمع ويطبق قال لمن تاب وآمن وعمل صالحا ما قال بعدها واهتدى صح؟ الثلاث بينهم واو واو واو صح؟ تاب وآمن وعمل هنا ما قال واهتدى قال ثم هذه الثلاثة هي المجاهدة فيها تعب فيها توبة ترك محبوبة لم ها؟ وفيها عمل صالح لم يبسهلة لما تجاهد في الثلاثة جاءتك ثم التي تفيد التراخي يعني بعد ما تخلص الثلاثه ترى ممكن تاب آمن عمل صالحا ممكن آمن تاب عمل صالحا ممكن عمل صالحا تاب ثم تدا ما تفيد الترتيب وفي ناس جماعة جماعه بعدين بده يغير وفي ناس بده يجاهد نفسه ويعينه الله يغير وفي ناس يقع الايمان في قلبه فتره لحظه ثم يقرر انه يتوب ويعمل صالحا مباشرة لكن لن تحصل على ثم تدا حتى تم عندك المجاهدة بالثلاث أمور هذه كلها. فيا في جماعة هل عرفنا أن الله هدانا كلنا ولا ما هدانا؟ والله هدانا. شوف أركب مع واحد وصارت مع أحد من الأخوة اللي يعرفهم. أركب مع واحد في عز الظهر يكدح ويكاسر يعني اللي اللي يبغاه يوصله يقول له عشرين لا يقول له في خمسة وخمسة عشر يقول له يا أخي بعشرين لحين الظهر وإنه وقت وزحمة ونار والبنزين وال... فوافق الرجال بعشرين فشاف الرجال يدخن وما عاش تلتغاني فقال له حبيبي يحرم لك أنت حين ذابعك الحرب قاعد الحين ت... يعني تعرض نفسك لحر لأ... أشد من هذا الحر، فقال يا أبوي الله ما هداني قال كيف قال الله يقول يهدي من يشاء وأنا ما شاء يهدي قال له هذا طيب الله يقول يرزق ماي ما يشاء ليش ما قعدت في بيتكم ليش قاعد طالع في الظهر ما بيوزق ما يشاء أقعد في بيتكم الله يهدي ما يشا. قاعد ما تسوي شيء خلاص يرزق ما يشاء أقعد في بيتكم وأنا أجيبك حقتك في بيتكم اللي لك يا الحين حق التوصيل أنا أجيب لك بيتكم الرجل طبعا مباشرة قال والله أول مرة أسمع أحد يقول لي الكلام يقنع فيه ليه يقول لأنه من القرآن بل الله عزل قال في في, في الرزق قال يرزق من يشاءه بغير حساب لكن في الهداية ما قال بغير حساب قال الذين جاهدوا الحديث يا عبادي كلكم ضل إلا من فاستهدوني واللي بعدها إلا من ف طيب ليش جاب الهداية قبل الرزق فكرت فيها يقولك انت الحين دائما مركز على الرزق هو اللي يتفعل الأسباب له طيب الهداية فعلت الأسباب له ولا ما فعلت طيب يا جماعة الإنسان مخير له مسير اللي يقول مخير يرفع يده واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية 10 10 ما شاء الله كل شوي زاد 11 12 1 واحد رافع شوي نص بنص 10 ونص ها 11 ونص 12 13 14 15 16 17 18 19 19 مخير مسير طيب مسير ها هذا مسير ولا مخير اللي قلناها اول طيب مسير مسير ولا واحد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ما شاء الله ستة وهو واقف يعني باثنين سبعة ثمانية تسعة عشرة طيب في ناس نص ونص ها في ناس يقول مخير ومسير طيب يا جماعة هو السؤال الخطأ يجي إجابته خطأ صح ولا لا لو قلنا أنه مسير معناته مفروض الله ما يحاسبه كيف يسيرك الله ويحاسبك جل جلال الله تعالى ضع لوا كبيرا ما يظلم الله أحدا صح ولو كان مخير نقول لها أجل ما شاء الله عليك لا تمرض ولا شيء كمان شو واحد من كلهم صح كان أنا أبغى المرض مخير أنا في حياتي ولا طبعا الشيطان يجي يلعب في الأشياء هذه كلها الشيطان يا جماعة ما عنده عشرين ألف سيناريو طريقة واحدة فقط طريقة القرآن سريعة وصفها القرآن سريعة جدا طريقة القرآن تجي تعصي ايش يقول لك الله غفور رحيم صح ولا لا طيب تبغى التوب يقول لك يا حبيبي التوبة مين بلك التوبة الناس ثانين انت سويت بلاوي خلنا ساكتين بس ايه يقول لك لا لا إذا جيت تتوب طيب يا قليل الحياة يوم اني أبغى أعصي الله وانت تقول لي فلها يوم جيت تبغى أتقرب لله تقول لي يا عيبي أروح بيغفر لي وانا أعصي وانا تقابلني وانا جاي لاحظت شايف إيش لون إذا أشافك معزم مرة قال لك والله بكيفك لكن أنا خالف الحين تتوب وبكرة تندكس على الأقل أدي لها شوي عزمت مرة خلاص قال لك يا حبيبي طيب أصبك اصبر لا تستعجل ترى في ناس قبلك سووا وبعدين حلقوا لحاهم وترجع شكلك كذا مو زين ويقعد اصبر اصبر اصبر سووا لهم ماء واملا لهم ما يقدر يسوي لك ما يملا لو سوى لك الشيطان وما املا لك مات ما وطيع ت... ما فهل الإنسان مسير ولا مخير يا جماعة الله يا سلام مسير ومخير كيف الحين مو في ناس يا جماعه يشوف بنت تمشي لحالها يقعي يطالعها تقول لي يا حبيبي ليش ما يجوز قال لك والله مسير تو نازل اخوانها اثنين اجسام مشوا معها صار مخير صح والله يا جماعة تشوفهم اليوم في الطيارة ناس ينظر جاء اخوهم والله واخوهم صغير حتى يعني صاروا ما شاء الله كلهم مخيرين فشاهد الإنسان هو يعرف الله سبحانه وتعالى قال إنا هديناه السبيل إما فأنت هنا مخير تجاهد قال من كان يريد يريد الحياة الدنيا وزنتها نوفي إليه معمالها. لو ما كان عندك مجال في الاختيار عندك أنت مشيئة معينة تناسبك بك أنت كبشر أما مشيئة الله عز وجل فهي طريق بجلاله وعظيم سلطانه لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن شاء الله رب العالمين طيب نحتاج نفصل في قضية مسير ومخيار هاي جماعة ولا لا قد شفتوا أحد شب عليه الدور الثاني نار أنا أجزم أن أكثركم في رأى مثل هالموقف أما في التلفزيون ولا على الطبيعة من اللي أن تشاف يا جماعة ناس شب عليهم النار في دور أعلى من الثاني ثاني ثالث رابع تلفزيون ولا في غيره واحد اثنين ثلاثة أربعة ما شاء الله الباقي ما يشوفوا تلفزيونات حتى لو كذب شفتوا شلون ايش اللي صار اذا الدخان الآن والنار التهمت الأبواب وحجرتهم في الغرف ايش سوون يطبون معنا بيتكسر طيب ليش ما يقول يا أخي أنا والله مخي... مخي... مسير وخل النار تأكلني ما يقول صح إذن يا جماعة عشان كذا الله سبحانه وتعالى يقول ففروا إلى الله القضيتين هذه خلاص عرفناها قضية هداية ومسير ومخير طيب بقل قضية ثالثة ليش الله ما يهدي الناس كلهم ليش الله سبحانه وتعالى الحليم الرحيم ما يهدي الناس كلهم الله ذكر في القرآن قال ولو شئنا لأتينا شف سبحان الله في آية قال ولو شاء الله لهدى الناس جميعا ثم شوف التفصيل قال ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأم لأن جهلنا من الجنة والناس أجمعين هنا كل نفس بيعطيها هدايتها تعرف ما هذا الكلام يعني يقول الله لو أر لو أردت كان أخلي الناس مثل الشمس والقمر والشمس للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر تطلع الساعة كذا حتى في التقويم مكتوب متى وقت الإشراق ومتى تطلع ومتى تصلون بالدقيقة صح ولا يكويه الله ليلى عنها يا سلام يقول الله أقدر أعطين كل نفس بداية أن أول ما يذن كل الناس توضون رحمة شيخ يقدر ولا ما يقدر يقول أقدر لكن هل هذا عدل للظلم؟ هل فيه ميزة للجنة والنار؟ في حاجة للجنة والنار؟ طبعاً أكثر ناس عندها لبس هنا لكن لو تقول له فيه مدرسة فيه ناس جيدين وناس كسلانين ناس يغيبون وناس يحضرون ناس يذاكرون وناس ما يذاكرون ناس يجبون واجب وناس ما يجبون واجب وكلهم عطوهم ممتاز شو رأيكم؟ ظلم صح ولا لا؟ ليش إن نقبلها في الأمور الدنيوية وما نناقش أصلًا؟ ما نقول والله يا أخي المفروض الجامعات ينجحون كل الناس، صح ولا؟ المفروض المدارس ينجحون كل الناس، المفروض الأضعف وتوظف كل الناس، المفروض كل الناس مدراء، صح؟ ولا؟ ليش إن في الأمور الدنيوية نعرف إن لا ما يصلح ضبط أمورك وذاكر عشان تنجح، وليش أمور الأخرى ما ما ما, ما... إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلة يعني أنت عارف أن أمور الدنيا تلقانا من ضبطين فيها ما شيء صح اللي يتأخر مو زي اللي ما يتأخر طيب اللي يعبد مو زي اللي ما يعبد اللي يذاكر مو زي اللي ما يذاكر طيب اللي يصلي مو زي اللي ما يصلي الله ليش خلق السماوات الأرض جماعة ليبلوكم أيكم أحسن وعمل عشان كذا سخر الله لك كل شيء عشانك أنت هل هذه المعلومة صحية ولا خطأ؟ ها يا جماعة في أثر ومنهم من قال أنه حديث وهو لم يثبت على أنه حديث أن الله سبحانه وتعالى في حديث قدسي يقول يا ابن آدم خلقت كل شيء لأجلك فلا فلا تتعب وخلقتك لأجلي فلا تتعب فلا تلعب خلقت كل شيء لأجلك فلا تتعب طلع لك سماء وهوا وأكسجين جايك ما يحتاج تروح تلعب. ها عند الصوانة أكسجين ولا الدخول أنبوب تنفس ينتنفس ها كل شيء خلقت لك فلا تتعب وخلقتك لأجلي فلا تلعب لو أخذنا هذا العثر هل نلقى فيه جواب دعمه في القرآن ولا لا هل صدق الله خلق كل شيء عشاننا صحيح كل شيء حتى الأسود والنمور وجميع الأشجار صحيح عشاننا حتى تجيب على هذا السؤال اقرأ صورة اقرأ صورة النحل القرآن كله اقرأ بس اقرأ وسخر لكم وسخر لكم في إبراهيم كل شيء يا جماعة مخلوق عشانك أنت فأنت الإنسان الوحيد الجن والإنس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما السماوات والأراضين قالت يا ربي إن مثلنا مثل ابن آدم ما نبغى ما نبغى في السماء الشمس قالت ما أبغى أطلع في النهار أبغى أطلع في الليل خلاص هذه مسخرة لك أنت فأنت الوحيد أنت والجن المكلفين بالعمل حتى تفوزوا بجنة عرضها الأرض والسماوات أذنونا بجا بجي طيب يا جماعة بس نأخذ آخر قضية صغيرة إذا خلصنا الحين من قضية ثلاث أسئلة بقت قضية واحدة فقط اللي هي قضية يا جماعة أني أنا وأنت وأختي الغالية هناك بعد الله سبحانه وتعالى ثم بهذا الكتاب عندنا أقسم بالله العظيم مفروض ما يصير عندي وعندك أي مشكلة أقسم بالله مفروض ما أشتكي أنا وأنت وأنت ولا أي أحد من, من أهل الإيمان ما نحتاج لبشر أبدا أبدا الحمد لله منصول والصلاة والسلام على الرسول أحبة الفضلة كانت النقطة اللي أريد أن أتكلم عنها في كيف تكون حياتك بلا مشاكل يصلح يصلح نقول حياتك بلا مشاكل لا المشاكل فيك فيك لأنك في دار ما أجمل أن تتكلم وكلامك بها هذا كذا لقد خلقنا الإنسان في كبد، لكن هل ممكن إني أعيش وأتغلب على مشاكل كلها؟ إي والله. المشاكل اللي تأخذ مع غيرك شهر شهرين سنة تحرق فيها للنهار، ممكن بهذا الكتاب بعد الله عز وجل ما تأخذ معك القضية لمدة ثواني ثواني فقط وتنتهي قضيتك بإذن الله عز وجل لأن الله سبحانه وتعالى يسر لأن الموضوع بيطول فيها. فنؤجلها إن شاء الله للقاء القادم قادم أو اللي بعد لكن في أسئلة مهمة جدا هنا لعلنا نأخذها في أحد الأخوة أساسناها في نفس الموضوع واحد من الأخوة طبعا أرجو إن كان رجل أن يرفع إيده يقول أنك يا شيخ حفظك الله لم تفصل في قضية مسير ومخير من بوضح يا جماعة إلى الآن يحتاج عادة ها؟ طيب يا جماعة الإنسان في أمور الله سبحانه وتعالى الأمور لأمرك فيها لا يأمرك الله عز وجل بأمر خارج عن نطاق وسعك لأن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لأجل هذا لا يكلف الله سبحانه وتعالى المريض اللي ما يعرف ما يقدر يقوم يصلي إنه يقوم يصلي يصلي جالس صح فإلا أن تستعفى على جنبك فالله عز جل لن يكلفك أمر أنت ما تقدر عليه وراضح يا جماعة إذن أنت لست مسير في أمور الشرع في الأمور الكونية في أمور شرعية وأمور كونية الأمور الكونية والأقدار ما لك دخل فيها أنك أمرض ولما أمرض يجيك مرض ارتفاع الضغط أو هبوط في الضغط أو ارتفاع السكر أو هبوط السكر إذا أنت ما عرض نفسك إلا خطر يا أخي أنت مسير أما في أمور الشرع يقول لك صل تقول ما أصلي أنا مسير لا واضح يا جماعة يعني الله ما يقول لك لا تمرض وأنت ما تقدر ففي أمور الشرع والتشريع صم إذا كنت ما تقدر تصوم ما يكلفك الله على هذا صح ولا لا ولله على الناس يحجوا البيت غص ولا من استطاع من استطاع أنت عادي حاسبك الله ما هو على وش قلت على هل أنت تستطيع هو يعلم حالك سبحانه هل أنت تستطيع ولا ما تستطيع واضح يا جماعة فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعيدة من أيام أخر يعني ما يقولك الله سبحانه وتعالى لا تنظر حرام يعني جتني, جتني رسالة قبل أسبوع إنسان يقول تعلقت بفتاه وما دلو كيف فقلت له يعني وصيتها بالتوبة وإن الله عز وجل يردها في أهلك إن لم تتب. إن الله سبحانه وتعالى لما قال النبي عليه الصلاة والسلام أترضاه لأمك النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء بالكلام كذا من فراغ يعلم أن الله لن يتركك في عرضك الله عنده فساق العالم كله اللي رايحين النار الله يعلم من رايحين النار أعلمهم فيعلم الظالم والفساق فيسلط عليك من هو أدهى منك انت عندك اسلوب يسلط على عرضك واحد اسلوبه أحسن منك انت عندك شكل يسلط الله على أهلك من شكله أحسن منك واضح يا جماعة انت عرفت كيف تروح تقابلها الله قادر يخلي واحد جل جلاله ليس الله سبحانه وتعالى يريد ان يقول ان الله لا يأمر بالفحشاء لكن الله عز وجل يعلم وكذلك نولي بعض الض... الله لا يحب السوء ولا يحب الفساد إن الله لا يحب الفساد والله لا يحب المفسدين لكن يولي بعض الظالمين بعضه تخون في واحد أصلاً بيخون بيخون فيمكنها الله عشان يحفظ لها يحفظك في أهلك فأنت بكيفك عشان كذا النبي عليه السلام قال أترضاه ما قال النبي عليه السلام أترضاه للناس واضح يا جماعة النبي عليه السلام ما قال سيد ما ترضى على غير على بنات الناس قال لا أنت بسألك شو ترضى قال لا روحي لك الفداء قال لأن الله ما بيتركك فإذا يا جماعة الله سبحانه وتعالى أعطاك قدرة وأعطاك أوامر حسب هذه القدرة أي شيء خارج قدرتك ما يحاسبك الله عليه فأنت عندك مشيئة والله سبحانه وتعالى عندك مشيئة على قدك من اللي فينا يا جماعة يقول أنا ما بي... أقول فخلنا نكمل لك ما قال اللذاء فقال طيب القلوب يرسل رسالة قال القلوب ما يبدينا القلوب بيد الله سبحانه وتعالى والله اللي خلاني أحبها والعاقل كما قال من القيم والعاقل المؤمن يتهم نفسه والجاهل يتهم ربه قلت له الله عز وجل أنت كيف عرفتها قالت كلمت معها بعدين بالتلفون قلت الله عز وجل ما جعلق قلبك فيها وأنت ما تعرفها الله عشان ما يتعلق قلبك فيها إيش قال لك إيش قال ها ولا تقربوا الزنا مكالمة نظرات ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين مو بصوتها صوت رجليها ولا يبدين زينتهن أعطاك أمور كلها تقدر عليها عشان ما توصل القضية تقول والله ما تقدر واضح يا جماعة واضح الله عزين ما قال لك ليش تعلق قلبك قال لك لا تقرب الزنا ثم قال لك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم طيب فلا تخضعنا بالقول ولا كل هذه عشان ما توصل لمرحلة لأنك تورط ومع أسوأ حالاتك في تعلقك إذا أنت سويت وشفت جمال الدين يا جماعة أن كل أمر تخالفه ستعاني منه عاجلا أو آجلا يعني الحين إذا تقدمت عندك الآن خطوات إيش أول خطوة النظر ولا خطوة النظر والكلام النظر والكلام صح خطوة النظر والكلام ولا اللمس هذه كلها قبل الزنا صح كل ما تجرأت على خطوة عقوبة هالخطوة انك اذا بغيت ترجع بيبقي الله عزيز في قلبك شيء يعني حرقتك ممزي حرقة واحد ما شاف فلان عرف فلانة اسمها سارة طيب وشافها تعلق قلبه صح؟ بدأ الشيطان اللي قاله مدخل سلطة عليه كلمها سلطة الشيطان أقوى راح شاف قابلها والعياذ بالله السلطة أقوى طيب الحين بعد ثلاث خطوات هذا ناصر اللي تعرف على سارة الآن عنده خيارين يا أما أنه يتوب ويتحمل حرقة القلب في الدنيا لين الله يفكها عنه أو أنه يعذب فيها في الآخرة طيب سعد اللي ما قابل ولا ناظر ولا شاف ولا كلم الله كفى المشاكل هذه كلها واضح يا جماعة يعني كل خطوة تخطوها أنت في معصية الله عز وجل ستدفع ثمنها عاجلا أو ما عاجلا أما أن تتوب إلى الله عاجل توبا ونصوحا فيغفر لك ويستسر أمورك أو أن الله يبتليك بلاية في الدنيا إن كان يحبك عذبك في الدنيا قبل الآخرة مثل ما جاء الرجل لما نظر النبي عليه أنه والسلام جالس ورجل ماشي وطالع في حرمة وهي ماشي من الصحابة فلما طالع في حرمة أول ما طالع فيها علي ميني طالع طالع يوم عد الراس يضرب في جدار في حافة جدار فانشق رأسه فجاء عند النبي عليه الصلاة والسلام وراسه يقطر دم حافة جدار ضربت في فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الله قال أراد الله بك خيرا سبحان الله رأسه مشقوق قال أراد الله بك خيرا لو لم تمسك لمستك النار لو الله ما أخذ منك حين أعطوه سريعة فلأفحتك كنار يعني أحمد الله أن الله أخذ منك حقتك في, في الدنيا سريع عشان كذا أحبة الفضل واضح مسير مخير أنت عندك الآن ثمرة وشوك وش سمونه شيخ البرشومي اللي في الطائف ما دامك مسير يا أخي أكل البرشومي كذا لا مخير عرف ايش يختار وإيش ياخذ إيش ها طب ليش ما تسويها في الذنوب الذنوب تؤخر عنها والزين تأخذها الحسنات تأخذها واضح يا جماعة زي ما قلنا قضية نظر نظر مع أخوه هاي صير مخير مسير على كيف أودي زين يا جماعة واضح الله لا ختاما لا يكلفك الله عز وجل ما لا تطيق أنت تقدر يكلفك الله وسع ما تقدر لن يطلبك الله سبحانه وتعالى لكن من اللي يحدد هذا الكتاب علمك عشان ما تورط نفسك نقف بإذن الله عز جل مع السؤال الأخير سأل أحد الأخوة يقول في ناس يعصون الله عز وجل وعايشين كويس صح ولا لا ويقول في ناس يطيعون الله عز وجل وعندهم مشاكل كثير <تصفيق> إيش نرد عليهم نبغى ردود من القرآن ما نبغى منفسنا أنفسنا تفضل شخصا الله أكبر يقول الله عز يقول الشيخنا أن الله سبحانه وتعالى يقول الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل النعام والنار مثلا لهم هاي ثانية ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل وخلاص فسوف يعلمون. لا يغرنك. ما قال تقلب الذين فسخوا الله ذكر الأسوأ منهم. الذين كفروا في البلاد. عشان كذا اللي عارف القرآن ما يسأل أسئلة هذه. ليه؟ لأن يا أخي عندك فرعون وهامان وقارن. وعندك محمد صلى الله عليه وسلم وموسى وعيسى وهارون. هذول كيف عاشوا في الدنيا؟ هذول كيف عاشوا في الدنيا؟ في القرآن هل في أحد كلم على فرعون يعني جرح فرعون في نفسه ولا أخذ منه شيء غصب ولا ذبح أهله ولا أحد رجمه ولا أحد ها في في أحد أخرج يطلب أحد فلوس ذكرنا مرض أي مرض ما عنده شيء وهذه النهار تجري من تحتي الآن وين فرعون؟ الآن النار يعرضون عليها ودوا وعشية هذا وين فيه في الدنيا كل يوم في القبر كل يوم يشونوا العاذب الله كل يوم يعني اليوم أنا أصبحت وإياك في عافية اليوم لفحته النار ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب يعني الله ما خلاله ولا حسنة يأخذها هل ما سوى فرعون ولا حسنة ما سوى سووا لحسنك؟ وش حسنته؟ في موسى عليه السلام هذا غصب عليه، ها؟ <تصفيق> من قوة الله حسنت يا حسن؟ بار بأمه يقول بن كثير رضي الله رحمه الله لما دعا موسى عليه السلام قال ربنا نطمس على أموالهم إنك أتيت على فرعون ها؟ أموالا وزينة في الحياة الدنيا ثم دعا قال ربنا ليظلوا عن سبيلك فدعا بدعوات طمس الأموال شايف يتنعم الرجال فلوس واحد يعني من أصحاب فرعون ما هو بالملك ما يقدرون قارون ما يقدرون يشيلون وإن مفاتيحه مو بالكنوز مو ما بالكنوز ما هو بالخزنة لا المفاتيح الخزائن ما عدقونها تنوء بالعصبه والقوة ما ادري شلونها فما ما ظنك بواحد عنده فموسى يقول يا رب خذ امواله واطمس على اطمس على اموالهم واشد على قلوبهم فلا يؤمنوا شوف شوف شوف الثقه لا اله الا الله يعني والله تتعب وتنطق مع الآية تاخذ اي كلمة وتوقف عند وين موسى عليه السلام شاف من زود ثقته بالله عز وجل قاعد يفصل في الدعوة لأن من ثقته بالله عز جل أطمس على أموالهم أشدوا على قلوبهم وما أبغى بس تأخذها بس أبغى تأخذها منهم ويؤمنوا بس ما يؤمنون حتى يروا العذاب العليم أعطاه يا الله ما أعطاه يا بالضبط آمنت موزق ناظر يقول شف أخذت منك شيء بنفس التفصيل اللي أنت تعود فيه ورأتها العذاب العليم وخلتها يقول وانت تسمع آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل مو بهذا الشاهد الشاهد أن الله أعطاه كل شيء صح ولا لا؟ ليش ما أخذها الله على طول ماذا قال الله قال الشاهد الشاهد من الكلام اللي قاعدين نقوله فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ماذا قال بعدها الله ماذا قال الله قال قد أجيبت دعوتكما ما قال سنستجيب قال أجيبت خلاص نفس الكلام اللي ذكرته استجيب فاستقيما ولا تتبعني سبيل الذين لا يعلمون متى طبقت؟ أجيبت الدعوة متى حصل التنفيذ؟ بعد كم خمسين سنة يقول من كثير <تصفيق> يقول بعد خمسين سنة لأن فرعون له أم ما قال لها لا قط ما قد قال لأمه لا تعال اجي فرعون اللي قال انا ربكم الاعلى ما قد قال لأمه لا ابد كم مرة قلنا لا اللهم ارحمهما كما ربه صغارا. الشاهد ان الله عز وجل يمتعك بحسنتك في الدنيا التعبانة التافه هذه خذ في جناح البعوضة خذ ملك خذ اللي تبغى لكن والله ما يبقى لك حسنة عشان كده عمر الخطاب رضي الله عنه لما طعن قال من طعنني من اللي قتلني من هو اش قالوا قالوا ابو لؤلؤ المجوسي قال الحمد لله انه جعله جعل من طاعني يوم قتاني لم يسجد لله سجد يحاجني فيه يوم القيامة. فأحمد ربك إذا ابتلاك في الدنيا يحبك يبغى ينظفك عشان ما تجي هناك وتذوق النار ثم تقول ليتني أنواع السرطانات فيني ولا ذقت النار. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم إن لم أكن موهما قال يؤتى بأنعم أهل الأرض. أو في البخاري. يؤتى بأنعم أهل الأرض واحد مثل فرعون كده. ما قد حد زعله ولا قد جاء مرض ولا أصيب بهم ولا غم وإذا قال تعالى وجون وإذا أمر ينفذ الأمر وما قد اشتهى شيء إلا خده أنعم أهل الأرض من أهل الدنيا من أهل النار قال فيغمس في النار غمسة يعني وفي رواية قال صبغة يعني ما في وقت قال فيسأله الله عز وجل عبدي هل مر بك خير قط؟ في حياتك قد ضحكتك أيشتك كان سبعين سنة قد تذكر يوم لحظة بس قد ضحكت قال وعزتك وجلالك ما مر بي خير قط أقسم بالله أني كنت في عذاب من يوم خلقت لا إله إلا الله قال وَيُؤْتَى بِأَبْأَسْ أَهْلِ الْأَرْضِ من أَهْلَ الْجَنَّةِ يعني واحد سرطانات وعيال مرضى ومنومين في المستشفى وأجار ما دفعه وسجن وتعب وعذاب ومس وسحر وأنواع العذاب ثم مات لكن على خير يعني الحديث قال من أهل الجنة قال فيغمس في الجنة غمسة فيسأله الله عز وجل يقول عبدي هل مر بك بؤس قط في حياتك قد زعلتك على نفسك ولا على أحد من تعرفهم في حياتك قد ارتعتهم قالوا فيه سرطان قال وعزتك وجلالك ما مر بيه بؤس قط أقسم بالله أني كنت في نعيم من يوم خلقت ما بعد الآن راح الجنة ما بعد تمتع في قصورها ما بعد مشى في موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها فعشان كذا حبيبي الغالي اللي ينظر للحياة الدنيا وما يؤمن بالآخرة صح أنا معك أقول الحين أنت صح دول تمتعوا صح لكن تنظر جناح البعوضة عشان كذا الله عز وجل قال فليضحكوا سماها الله قليل والله يعلموا شقول سماها الله قليل قالوا ما متاع الحياة الدنيا في الآخرة يقول انت لو بتناظر الدنيا لحالة جناح البعوضة صح لكن حطهم جن بعض وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل كم عاش ترعون مئة سنة مئتين سنة كم له الآن والنار تلفح فيه والعذاب الله نصدق كلام الله كأنه نشوفه كم له الآن كم عاش مئة سنة اللي تبغاه كم له الحين كم له آلاف السنين ها حط هذه في جهة حياته وحط آلاف السنين إلى وقتنا الحين تعرف تعرفنها قليل، فكيف إذا إلى يوم القيامة بتصير أقل؟ كيف إذا المحشر خمسين ألف سنة أقل؟ فكيف إلى خلوده في النار والعياذ بالله؟ فإذا الغبطة على اللي يطيع الله عز وجل، أما اللي إذا أحبك ما يبغاك تفرط، وفي شيء أشد من النار، جماعة لو في شيء أشد من النار ما ما حط الله أشد على في النار. أشد شيء الله اللي خلق الألم وهو يعلم ويش يحسون فالله الجعل أعظم ألم هو النار فأي شيء يأخذ منك في الدنيا اسجد لله شكرك يا ربي لك الحمد ولا تثمنى لا تثمنى ولقاء العدو لا تتمنى المرض بعض الناس يقول يا رب خذ مني الحين وانتبه حيو الغاري انتبه بعض الناس يسمع كلام هذا يروح يقول يا ربي إذا كنت عذبني في الآخرة عذبني الحين لا انتبه بهلا ما, ما ما اجبرك على هذا قال احد الصحابة لما سمع مثل هذا الكلام قال يا رسول الله يقول قدمنا سعلي اللهم ما كنت معذب فيه في الاخره الصديق اللي بشره في الاخره والا العذاب ان كانت من اهل النار اللهم ما كنت معذب فيه في الاخره فخذه مني الآن ايش قال الله النبي عليه الصلاة والسلام ايش قال الله النبي عليه الصلاه ها ايش قال قال لن تطيقه اسأل الله العافية قال الله أنا بقى أخذ مني الآن قال فأصيب بمصيبة فانقلبت حاله كل حتى دينا والعذب الله فإذن الله قال لك اسأل الله العافية بعض الناس يقول مثلا من اعتراضه على القضاء والقدر يقول يا ليتها فيني ولا فيك ليه يعني هذا اتهام لله عجلنا ظلم وحط عند واحد ما يستاهل فلان ما يستاهل مسكين صح تعلم أنت قل أنتم أعلم وأم الله وخذها قاعدة خذها قاعدة حبيب الغالي كما قال إمام المفسرين ابن عاشور إمام هذا التفسير ابن عاشور رحمه الله لما تكلم عن قود الله عز وجل وأما الغلام فكان فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما تغيانا وكفرة قال لا إله إلا الله ما أعظم الله ثم قال والله لختيار الله لك فيما تكره خير من اختيارك لنفسك فيما تحب. أعيد. يقول والله لاختيار الله لك فيما تكره خير لك من اختيارك لنفسك فيما تحب. يعني الله عطاك أمر وكرهته بس هولي لك هولي كاتملك أحسن من لو أنا قال قلت أبغى هذا. الزين. <تكلم> يقول اختيار الله لك هنا أحسن من هنا. ما تذلوا يشورها الاختيار وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم في الآية الأخرى ويجعل الله فيه خيرا كثيرا أحبة الفضل بعض الأسئلة ما نقدر إن شاء الله نأجلها اليوم قادم ونفرح لي حتى الأسئلة هذه أسأل الله جل جلاله أن يعطينا من الإيمان أكمله اللهم يا رب حبب إلينا الإيمان حبا عظيما اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا من وقوتنا ونلجئ إليك يا رب فأعنا بحولك وقوتك اللهم انشر لنا من رحمتك وهيئ لنا من أمرنا مرفقا اللهم إنشر لنا من رحمتك وهيئ لنا من أمرنا مرفقا اللهم إنشر لنا يا رب من رحمتك وهيئ لنا من أمرنا مرفقا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وأعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إن تبنى إليك وإنا من المسلمين اللهم يا ربنا لأتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تبلغنا بها رضاك والفردوس الأعلى من الجنة ونعوذ بك يا رب سخطك والنار اللهم أهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك اللهم إنه لا يذل من وليت فوالنا واجعلنا ممن وليتهم يا رب العالمين ولا يعز من عاديت اللهم لا تجعلنا ممن عاديت يا ذا الجلال والإكرام اللهم اتعنا بأسماعنا وأفصالنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارثة منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تبقي فينا ولا في المسلمين مسحورا إلا أبطلت السحرة عنه يا ربي أفكت السحرة ولا معيون إلا يا ربي فرجت همه يا جداد جلال والإكرام اللهم خص الحاضرين والحاضرات اللهم لا تبقي في صدورهم أمنية هي لك رضا ولهم فيها صلاح إلا أعنتهم على قضائها وتبتها لهم ويسرتها لهم لا يقدروا على هذا